ونحفِذ نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفا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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كاننا نراك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فعفو عنا.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 ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا واماتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا أعتق رقابنا جميعا من النار يا عزيز يا غفار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 اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلاه من الجنه والدرجات العلاه من الجنه يا للعطاء والفضل والمن اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانها وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بوجهك الكريم الجنة نسألك بوجهك الكريم الجنة اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضوام أن تجعلنا من المقبولين أن تجعلنا من المقبولين وممن كتبت لهم العتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا كل ذنب اللهم احفظنا من كل جانب ودفع عنا كل كرب اللهم إن نسألك عيشا قرا ورزقا درا وعملا بارا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وجعل هذا البلد من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 إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ووحدتنا ورخاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا وعلى حدودنا اللهم كلهم ولا تكن عليهم كلهم معين وظهيرا ومؤيدا ونصيرا وانصر على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا المكان المبارك وفي هذا الزمان المبارك إلا بذن مغفور وسعين مشكور. وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنجيل مستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم فرج عمل المهمومين ونفّس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين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 وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات